بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَافُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ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 أفَلَ يينظُرود إلى السماءِ فَوقَهُ كيفََ بنَناهاَا وَوز النها وَوزَّهاَا وَما لَها مِن فرُوج والالْأَرض مددناهاَا وَلقَن فيِيهاَا روواس وَأَبتنا فيِيها وأأَنبَتنا فيِيهاَا كل زَوج بج. دَبَصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طلع نضيد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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتِ اتَّلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتِ اتَّلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد وكم قَرْنٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبُهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن, لمن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد وَلْ قَدَ خَلَقُون السماواتِ وَالْأَرب وَماَا بَيْنهُماَا فيِي سِْتَّةِ أيأَامِ وَمَا وَماَا مَسَّنَ مِ النغُوب وَصِْرعَامَا يَقولُونَ وَسَبح بِحَمْدِ رَبِّك قَ طُلوع الشَّمسِ وَقَبل الغروب وَمِنَ الَّْنِ فَسَبِّحهُ وَأَدَبَارَ السّجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير